And uh -huh. وَإِذْ قُلْنَا لِي مَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِنَّا إِبْلِيسَ أَبَاءٌ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا ترمأ فيها Wow so ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أ ش م ق ك